والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا وصلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ولا تَرَؤُ فِرَوَاهُ سَلَمْتَ رَأَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُقِيْعُ فيكم أَحَدًا أبدا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَصْرًا مَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّمُ لَكَادِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنَّ قتلوا لا ينصرونهم ولئن طرهم ليؤلّن الأدبار ثم لا ينصرون لأ أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأ أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسه بينهم شديد، بأسه بينهم شديد. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال, وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال لي إنك فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء إني أقاف الله رب العالمين